إنهم ملاقو ربهم يوم القيامة وهو مجازيهم على إيمانهم ولكني أراتم قوما لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون فرد الضعفاء من المؤمنين ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وهذا شأن كل من يدعو إلى الله تعالى لا يميل إلى المال حتى لا تميل الدعوة أي ويا قوم لا أطلب منكم مالا أجرة لي على تبليغي رسالة الله ما أجري على نصيحتي ودعوتي لكم إلا على الله الذي أرسلني فهو الذي يثيبني وما أنا بطارد الذين آمنوا أي وما أنا بمقص الضعفاء المؤمنين من قربي وجواري لاحتقاركم لهم وطبعا الآيات في هذا كثيرة وفي سورة عبس وتولى مثال على أن هذا الأمر يمر على مرور الدعوة في جميع العصور والدهور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 إنهم ملاقو ربهم أي إن هؤلاء المؤمنين الضعفاء صائرون إلى الله يوم القيامة فيسألهم عن أعمالهم لا عن شرفهم وحسبهم ويثيبهم عليها ويجازي من ظلمهم ولكني أراكم قوما تجهلون أي ولا شئني أراكم قوما تجهلون كل ما تنبغي معرفته ومن ذلك عظمه الله وتوحيده ومنزله المؤمنين عنده فمن جهلكم سألتموني قردهم وهم خير منكم ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم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 أي قال نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم من يمنعني من عذاب الله إن ضرت المؤمنين فعاقبني على ذلك افلا تذكرون أي افلا تتفكرون وتتعظون فتنزجروا عما تقولون وتنتهوا عن جهلكم وضلالكم فالانسان دائما عليه أن يتفكر لما فيه نجاته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 وأحوالهم إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين الذين يستحقون العذاب إذا هذه الآية الكريمة تفصيل لما رد به نوح عليه الصلاة والسلام مقالة قومه إجمالا إذ إنهم قد استدلوا على نفي نبوته بأنهم لم يروا له فضلا عليهم فجاء هو في جوابهم بالقول بالموجب انه لم يدعي فضلا غير الوحي ولا اقول لكم عندي خزائن الله أي ولا أقول لكم عندي خزائن رزق الله اتصرف فيها بالاعطاء والمن فادعوكم إلى الاتباع عليها ولا أعلم الغيب اي ولا ادعي اني اعلم ما غاب وخفي من السرائر وغير ذلك مما لا يعلمه الا الله وحده ولا أقول إني ملك أي ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة بل أنا بشر مثلكم يوحى إلي أبلغكم ما أرسلني الله به ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أي ولا أقول عن المؤمنين الذين تحتقرهم أعينكم لن يعطيهم الله أجورهم وثوابهم على إيمانهم الله أعلم بما في أنفسهم أي الله أعلم بما في قلوب أولئك المؤمنين من اعتقادات ونيات إني اذا لمن الظالمين أي إني إن ادعيت أن الله لن يؤتي المؤمنين خيرا وحكمت بأنهم يظهرون غير ما يبطلون في نفوسهم وطرتهم لمن المؤتدين ما امره الله به القائلين ما لا علم لهم به الفاعلين ما ليس لهم فعله وتأمل هذا الجواب هو جواب يحتاجه كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذ إن أولئك الذين يفتئتون الكذب على الدعوة ويطعلونها في الرسالة تجد أقواله متشابهة بل تجد المتأخر يأخذ من المتقدم ويقلده وكم ناظرته من أقوام وتجده يقلد أصحاب الضلال السابقين ثم يقول لقد اتيت بما لم يأتي به الأوال ولذلك في هذه الآيات عبرة وحصانة لمن يدعو إلى الله تعالى حتى ينافحه عن الدعوة إلى الله تعالى قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا تعنثا وتكبرا يا نوح قد خاصمتنا وناظرتنا فأكثرت مخاصمتنا ومناظرتنا فأتينا بما تعدنا به من العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه إذا لما كان الملأ من قوم نوح قد يئسوا من مناهضة الحجة بالحجه فإذا هم على عادة طبقتهم قد أخذتهم العزة بالإثن واستكبروا أن تغلبهم الحجة وأن يدعنوا للبرهان العقلي والفطري فإذا هم يتركون الجدل إلى التحدي قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي قال المشركون من قوم نوح يا نوح قد حاججتنا وخاصمتنا فأكثرت محاجتنا ومخاصمتنا وبالغت فيها فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق أي عجل يا نوح الذي تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه وإن كنت صادقا في دعواك أنك رسول من عند الله قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين قال لهم نوح أنا لا أتيكم بالعذاب إنما يأتيكم به الله ان شاء وما أنتم بقادرين على الإفلات من عذاب الله إن أراد بكم عذابا قال إنما يأتيكم به الله ان شاء قال نوح لقومه إنما يأتيكم بالعذاب ويعجله لكم الله وحده إن أراد أن يهلككم فالأمر أمره والعباد عباده والحكم حكمه وما أنتم بمعجزين أي ولستم بفائتين الله بالهرب من عقابه ولا قدرة لكم على دفع عذابه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أي يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ولا ينفعكم نصحي وتذكير لكم إن كان الله يريد ان يضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن الهدايه بسبب عنادكم هو ربكم فهو الذي يملك أمركم فيضلكم ان شاء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم وتأمل هذه الآية الكريمة وهذا الخطاب وفيما يتعلق بالنصح اللي هو حياده الحظ للمنصح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أي يغويكم أي ولا ينفعكم ما أبذله لكم من نصح إن كان الله يشاء يضلكم ويخذلكم ويوقع الغوايا في قلوبكم هو ربكم وإليه ترجعون أي هو الله ربكم وكلمة الرب لما تأتي تأمل معنى الخلق الملك التدبير أي هو الله ربكم المتصرف في أموركم بما يشاء فإليه وحده الهداية والغواية وإليه وحده تصيرون بعد هلاككم فيجازيكم على اعمالكم ام يقولون افتراه قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون نعم وسبب كفر قوم نوح انهم يزعمون أنه اختلق على الله هذا الدين الذي جاء به قل لهم ايها الرسول ان اختلقته فعلي وحدي عقاب, عقاب اثمي ولا أتحمل من إثم تكذيبكم شيئا فأنا بريء منه أم يقولون فرح أي أم يقول مشركو قومك يا محمد اختلق محمد هذا القرآن واختلق قصة نوح من تلقاء نفسه قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء مما تجرمون أي قل لهم يا محمد قل للمشركين إن اخترقت القرآن وافتعلته كما تزعمون فعلي وحدي إثمي في كذبي على الله وأنا بريء مما تذنبون من الكفر والكذب على الله والتكذيب بالرسالة ولذلك فان أمر التكذيب بالرسالة امر أمر كبير فربنا جل جلاله قد أرسل الرسل وجعل معهم من الآيات ما يؤمن على مثله البشر وأوهي إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأوهى الله إلى نوح إن أنه لن يؤمن من قومك يا نوح إلا من قد آمن من قبل فلا تحزن فلا تحزن يا نوح بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال تلك المدة الطويلة نعم وأوحى،, واوحى الى نوح إن انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن أي واوحى الله الى نبيه نوح عليه الصلاه والسلام انه لن يؤمن بالله ويتبعك من قومك الا من سبق ان امن من قبل فلا تبتئس بما كانوا يفعل اي فلا تحزن يا نوح بما كان يفعل قومك من الكفر والتكذيب ولا يهمنك أمرهم فاني مهلكهم واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع السفين بمرءا منا محفوظا منا وبوحينا بتعليمك كيف تصنعها ولا تخاطبني طالبا امهال الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مغرقون لا محاله بالطوفان عقابا لهم على إصرارهم على الكفر واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أي واصنع السفينة بمرأة منا وتحت حفظنا وبتعليمنا لك كيفية صناعتها ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أي ولا تسألني يا نوح العفو عن قومك المشركين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم محكوم عليهم بالغرق بالطوفان فلا سبيل إلى طلب الشفاعة لهم من فوائد الآيات عفه الداعي إلى الله وأنه يرجو منه الثواب وحده فينبغي على طالب العلم أن يكون عفيفا غاية العفة وأن يقصد وجه الله تعالى والرزق كله بيد الله تعالى وكلما استعف الإنسان زاده الله تعالى علما وسدادا وتوفيقا حرمة طبف قراء المؤمنين ووجوب إكرامهم واحترامهم استئثار الله تعالى وحده بعلم الغيب. مشروعية جدال الكفار ومناظرتهم لكن الذي يجادل هو صاحب العلم حتى لا يخضر الحق على يديه هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته